والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى علمه شديد قوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى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 وَمَا لَاتِ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ طَيِّبَةٌ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهو الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى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 لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية القنتى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدئ الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.